لا يوم الدين قال المصنف رحمه الله وشيخنا والحاضرين والمسلمين الخامس من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها ولأنها تحية منا ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العاقبة لحديث عائشة, لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى منا فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود السادس الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين ولأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل ودع للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه وفي حديث انس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على اجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح السابع طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائضي متفق عليه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 افتقدم منها الاهرام من الميقات والثاني الوقوف بعرفه الى الغروب لمن وقف نهارا والثالث المبيت بمزدلفه الى ما بعد نصف الليل ليله النهر والرابع المبيت بميناء الليالي التشريق الليالي ايام التشريق وهذا الواجب الخامس الذي هو الرمي الجمار قال بعض العلماء انه داخل في الذكر الذي في قول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وان الايام المعدودات هي ايام التشريق وفيها ذكر ومن جملة الذكر الرمي الجمار وقد روي عن عائشه رضي الله عنها قالت انما جعل الطواف بالبيت وابو الصفا والمروه ورمي الجمار لإقامة ذكر الله هكذا شرع لاقامه ذكر الله وذلك لأنه يكون عنده ذكر فهو من جملة ذكر الله سبحانه وتعالى يرمي يوم النخر جامرة العقبة فقط بسبب حصيات وتلك الحصيات مثل حص الخز مثل الحصيات التي تجال بين الإصبعين ويقضاه بها يعني كحب الهول فوق الحمص ودون البندق الحصيات متوسطة ليست كبيرة كبار الإبل أو بيض الحمام ولا صغيرة كحب الذرة ولكنها متوسطة ذكر في بعض الروايات السبب في رمي هذه الجمرات فروي في مسند الإمام يحمد أن سبب الثكم فيها أن الشيطان اعترض لإبراهيم في ميناء يقول بعض الخطراء تعبيرا عن القصة أن إبراهيم راى في المنام وهو بين الركن والمكان قائلا يقول يا إبراهيم الخليل إن الله يأمرك بذبح إسماعيل فانتبه ابراهيم مرعوبا وأحيى ليلته واستشرف مكروبا مستشرقا بدمعته فلما اصبح نادى هاجر ابي قلب مكسور ان ولدك بالسدر والكافور وجهزي امره من غير فتور فجهزت امره كما امرها وهي تبكي البكاء المحب على المحبوب المقبور فتوجه الى منى وقد اشتد بقلب ابراهيم القلق والعناء فبينما هم سائرين وإلى محل التقرب الطالبين اذ اعترض الإبراهيم ابليس اللعين فقال أين تذهب يا إبراهيم أو أين تذهب يا خليل الرحمن إنما هي أبغاث أحلام وساوس شيطان فعرفه الخليل فقال اخسع عني يا شيطان فلما أيس من طاعة الخليل ذهب إلى إسماعيل فقال يا غلام ان اباك يريد أن يذبحك ويزعم ان ربه اراه وبذبحك اوصاه فقال ان كان ربه اراه وبذبحي اوصاه فصبر على ما كدره الله وقضاه فسمعه الخليل فقال من يخاطبك يا اسماعيل فقال انسان يريد أن يضلني بالبهتان فقال أرجمه فانه شيطان فرجمه ابراهيم اسماعيل بالاحجار فكان سببا لرمي الجمار وهكذا عرض ذهب الى هاجر وقال لها كذلك فكان ذلك السبب لرمي الجمار في هذه الايام في النحر يرمي جمرة العقبة وحدها وجعلها تحية منها عندما يأتي يبدأ بالرمي أرمي جمرة العقبة ثم وقت الرمي اليوم النحر يبدأ من آخر الليل ولكن في حق أهل الأعذار والعجزة يرمون ينصرفون في آخر الليل ليلة العيد فلهم أن ينصرفوا حتى لا يلاقوا زحام ثم يرمج جمرة في آخر الليل عباد غيوب الكمر ونحوه يمتد أرامي يوم النهر من طلوع الشمس إلى غروبها أفي حق القادرين العقوية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ومنعه من أغاي لماتي بني هاشم فقال أي بنية لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس هكذا الحديث روي في السنن فدل على ان الرمي اخر الليل كان في حق والله والرعان والنساء والعجزاء اما الاقوياء فإن وقت الرمي في حقهم من طلوع الشمس الى غروبها يوم العيد هكذا ثم ترخص المشائق في هذه الازمنه وجعله يمتد ايضا في ليله الحادي عشر الى اخر الليل ثبت في رواية ان رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما امسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج اي فسر المساء بانه اخر النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه رموا افضحا وذلك لانهم توجهوا من مزدلفه بعدما اشهر وقبل الاشراق والطريق قد يستغرق ساعه لا يمكن انهم وصلوا بعد الاشراق بساعة أو قريبا منها لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره وهو على ناقته بسبح صياد متعاقبات يكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر إلى آخرها وعباها على الناس أن يرموا مبقية اليوم بقية النهار ولما رأى المشائخ مشائخنا المتأخرون أشد الزحام وكثرة الموت بسبب الزهان رخصه الرمي ليلا في يوم العيد وليلته التي هي ليلة الحادي عشر لا يرمى إلا جمره واحدة هكذا وأما بقيه الأيام فانه يرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق كل يوم ابعد الزوال كل جمرة بسببها صياد يبدا بالجمره الاولى وهي ابعدها من مكه وهي التي تعلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم جمره العقبه هكذا جاء حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منا بعدما طاف وسعى يوم العيد فمكث بها ليالي أيام التشريد وهي ثلاثة يرمي الجمرة إلى زعلة الشمس أكل جمرة بسبح صياد يكبر مع كل حصاه يقف عند الاولى والثانيه فيطيل القيام ويتبرع ويرمي الثالثه ولا يقف عندها هكذا رواه ابو داود فالايام الثلاثه يرمي فيها جمرات الثلاث احدد الرمي عنه بعد الزوال وأنه ينتهي بغروب الشمس أي من زوال الشمس تقريبا الساعة الواحدة أو الواحدة إلا ثلاثة ثم يستمر إلى غروب الشمس هذا هو الوقت المختار ثم المشايخ لما رأوا شدة الزحام فرخصوا في الرامي ليلا في اليوم الحادي عشر مع الليلة التي تليه الليلة الثاني عشر أما في اليوم الثاني عشر فالذين يتعجلون يرمون من زوال الشمس إلى غروب الشمس يخرجون قبل أن تغرب الشمس والذين يبقون ولا يتعجلون يرمون في الليل ليلة الثالث عشر وأما اليوم الثالث عشر أفع لا يرمون في الليل يجتهدون إلى أن يرموا من الزوال إلى غروب الشمس ولا يؤخرون الرمي إلى الليل لأن ليلة الرابع عشر ليست من أيام التشريك ولا من لياليها يخرجوا الكراني يخرجوا بغروب الشمس اليوم الثالث عشر هكذا حددوا ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه ان يرموا الذين يرمو يرعون الابل يذهبون لراي الجمال والنوابه التي هي ركائبهم فيشق عليهم ان يرجعوا كل يوم فاذا جاءوا في اليوم الثاني عشر ارموا رموا جمرات اليوم الحادي عشر مرتبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ورجعوا ورموا جمرات الثالث عشر الثاني عشر الأولى ثم الوسطى ثم الآكبة وإن كانوا يقيمون إلى الثالث عشر لم يأتوا إلا في اليوم الثالث عشر في يرمون الجمرات عن ثلاثة الأيام وجاءت الرخصة أنهم يرمون في اليوم الثالث عشر في الضحاء حيث أنهم يريدون أن يرحلوا مبكرين في يرمون الجمرات الصغرى عن اليوم الحادي عشر، اليوم 2018 يثم الوسطى يثم جمرة العاقبة هذا عن اليوم الحادي عشر، اليوم يرجعون ويرمون الثلاث عن اليوم الثاني عشر يثم يرجعون ويرمون الثلاث عن اليوم الثالث عشر ولما رخي صلفون ان يرموا فبحا أدل على أن الضمية يجوز في الضحى ولكن الجمهور على أنه لا يجوز إلا بعد الزوال وهكذا تتابعت عليه كتبهم لم يذكروا الضمية قبل الزوال ولا الضمية في الضحى إلا رواية عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة أنهم في اليوم الثالث عشر يرمون في الضحى أي في اليوم الثالث عشر ولما جاءت هذه الرواية اشتهرت ذكرها أبو محمد بن قدامه في المغني وذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها ابن فلان في, في المبدع والزركشي في شرح الخرقه والمرداوي في الانصاف أدل على ألا انها مشتهرة انهم يرمون في اليوم الثالث عشر في الرخاء وحيث جاءت الرخصه الى الافن وليست خاصه بالرواتب. بل المقيمين بمنا كلهم إذا كانوا يريدون أن يسيروا قبل الزوال الصح إلى من يرمو في رخصوا أهل المتعجل أو أهل المتأخر أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر ويرمي في الضحى جمرات اليوم الثالث عشر هكذا جاءت هذه الروايه وجاءت روايه ايضا عن عطاء ابن ابي رباح عالم مكه انه رخص في الرمي في الضحى في الايام الثلاثه وهو من علماء التابعين ذكروا أنه حج وسبعين حج لأنه كان بمكة فيحج كل عام وأنه كان من أجل العلماء رحمه الله وروي ذلك أيضا طاوس عالم من علماء اليمن مشكور بالعلم أم أنه رخص أيضا أن يرنع في أيام الأيام الثلاثة في الظهر وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرمى في الضعف بعد الزوال لأنه كان منشغلا بكثرة المراجعين في الضحى يجلس بخيمته ويأتيه كثير من الذين يسألونه عن بعض الأحكام فلا يتفرغ لأجل لا يتفرغ للرمي وإذا خرج لصلاة الظهر خرج خروجا واحدا وصل الظهر ثم رمى. فجعل خروجه واحدا. ولم يثبت أنه نهى عن الرمي قبل الزوال. ولا ذكر أنه لا يجوز. إنما فعله الذي فعله. أكونه يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة. لعل ذلك لسبب وهو أن يخرج خروجا واحدا ولما فعل ذلك اتبعه <تصفيق> الخلفاء فكانوا لا يرمون إلا بعد الزوال كذلك أيضاً اتبعه الأئمة الأربعة وقالوا لا يرنا إلا بعد الزوال وذلك لأن الحجاج في عهدهم قليل بمعنى أنهم يكلفهم الحج فلا يتي إلا قليل الحجاج هذه البلاد قليل لتأكلفة الحج حيث أنهم يسافرون من الرياض إلى متة شهر ويمكنون هناك عشرة أيام ويرجعون شهرا فيغيبون سبعين يوما فكيف بحال البلاد الاخرى العراق والشام ونصر والمغرب والهند والسند وتلك البلاد لا يتون الا في العمر مره وبعضهم يموت وهو يتمنى الحج ولا يحج فيكونون قليل ويكفيهم الرمي من الزوال الى الليل ست ساعات او نحوها ولكن في هذه الازمنه لما تأسرت السبل جاءت الحافلات والطائرات والبواخر التي تقرب البعيد ووجد الناس شيئا من السعه فهناك جاءوا أفواج وكثرة الذين يتوافدون لاجل الحج فبدل ما يكونون مثلا في الحج القديم مئة ألف أو مئتين يصبح مليون أو مليونين أو يصلون إلى ثلاثة ملايين أضعف ما كانوا عليه يعني مثل ما كانوا عليه عشر مرات أو أكثر فكيف مع ذلك يكفيهم هذا الوقت إذا ابتدعوا من الزوال إلى الليل حصلت وفيات كما هو الحاصل أنه يحصل وفيات كثيرة بسبب الزخام يعلن كل سنة بالزمارات الماضية أنه مات كذا والذين يعلن أنهم أكلوا من الذين يحصل وفاتهم هذا الزهام لا شك أنه يحتاج إلى علاج فكان من علاجه تأسئة والترمي أنه يجد رمي هذه الجمال في الظحى ولأن الحكمة من الرمي ليست محددا الحكمة هي ذكر الله وذكر الله ذوبن. أمن جوبا في أي وقت كما ذكرنا حديث عائشة فأول النهار يحصل فيه ذكر وآخر النهار كذلك يحصل فيه عظى ذكر ويرجى أن يكون ذلك مجابا يأتي قوم أبعد الصباح يعني أبعد الإشراك بنصف ساعة يبدأون بالرمي اطوال النهار وهذا اولى من الرمي في الليل وذلك لان الليل تابعا لما بعده هذا هو الاصل اذا غربت الشمس يوم العيد انتهى اليوم العاشر فما بعد الغروب تابع لليوم الحادي عشر إذا غربت الشمس واليوم الحادي عشر انتهى ذلك اليوم ما بعد الغروب تابع لليوم الثاني عشر إذا غربت الشمس واليوم الثاني عشر انتهى ذلك اليوم بعد الغروب تابع لليوم الثالث عشر إذا غربت الشمس واليوم الثالث عشر انتهى ذلك اليوم ولهذا اتفقوا على أنه لو أخرى الضمية إلى الليل في ليله الرابع عشر انه فأته الوقت وأن عليه دمان حيث أتار كانت سكا هذا هو السبب نعود ونقول هذا الرمي يكون بمثل هذه الحصيات مثل حص الخلف ثم إلى بجان تكون متعاقبات يكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر كان المرمى إلى قبل سنتين او ثلاث سنوات حوله حول الجمرة الأولى والثانية أحاولها حوض مستدير والشاخص في الوسط واشترطوا أن تقع الجمرات في الحوض الذي هو المرمى واختلفوا متى وضع هذا الحوض والظاهر أنه من وضع الترك الدولة التركية وقبل ذلك ما كنا هناك حول بل يرمون فيما حول الشاخص وكانت جمرة العقبة في أصل جبل أدركناهم يرمونها من الجهة الجنوبية الجهة الشمالية فيها جبل ورايناهم قبل ازاله الجبل يرقون من فوق على الجبل ويرمونها من فوق في سنه خمس وسبعين الملك سعود هل يجوز ازاله هذا الجبل لتوسعه الطريق صدرت الفتوى بانه يجوز فازيل الجبل وبقيت إجامرة بارزة أكتب اولا على الجانب الشمالي لا يصح الرمي من هذا الجانب حيث أنه لم يكن فيه هو إذن رأوا أن في ذلك عبر تضييق فأفتأ بأنه يجوز الرمي من كل الجوانب إذن ما قبل ثلاث سنين غير موضع الجمرات حيث جعل الشاخص كجدار ممتد شرقا وغربا وجعل الحوض أيضا محفورا عميقا ويمتد نهو عشرة أمتار ويكون الرمي أمتت عن المرمى في هذا المكان فحصل بذلك توسعه لما أوسع المكان أبدل ما كان كدائرة الجمرة الأولى والثانية كانت مثل الدائرة الحرم التبير يرمون من كل الجهات وعما جمرة الأكبة فإنها نصف دائرة يرمون من جهة الشمال من جم... وجههم للشمال وقد يرمون وجوههم شرقا وغربا أهلي ان الحوض له أطراف ممتده شرقا وغربا وليس له طرف من جهة الشمالية هكذا كانوا يرمون ثم في الزمن القريب أيضا يجعل المرمى مكانا أيضا محفورا كهيئة البدروم ينزلون فيه الغالب الذين ينزلون هم الذين العجزة ونحوهم على سيارات خاصة فيرمون في ذلك المتعام في تلك الأماكن التي هي فوق الجمارات في هذا الدرس الذي 882 أضوني الدور الثاني الذي أرمون في إما فوقه وجعل له طريق تصل إليه سيارات. حصل بذلك التوسعة في هذه الأزمنة عيضة يجعل دورا ثالثا ويجعلون عيضة دورا رابعة ويجعلون له أطرق أن توصلوا إليه لأجل أن تخف الزحمه على الدور الأرضي والدور العمقي الذي تحت الارض لانه بذلك ان تخف الزحام هكذا ثم بعدما يرمي جمرة الاولى في الايام الثلاثه يقف عندها يبتعد عن الزحام من فعشرين مترا ويستقبل الكبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيه إلى الدعاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بعدما ارى الجمرة الأولى وكذلك الجمرة الثانية استقبل الكبلة والدعاء أما كذا بقدر قراءة سورة البقرة مما يدل على أنه اطال أطال في هذا الدعاء وقد تشك الاطاله ولكن نقول لا تترك السنه الكثير من الحجاج لا يعرفون هذا الحكم فلاجل ذلك يمرون ولا يقفون يدعون والذين عندهم معرفه يستقبلون قبلة ويرفعون ايديهم ويدعون اقدر خمس دقائق او عشر دقائق يدعون بما تيسر أما الجمره الثالثه فلا يدعون بعدها هكذا ثبت في الحديث انه صلى الله عليه وسلم دعا بعدها وعللوا ذلك بان, بأن المشعر او بان النسك قد انتهى فعن هذه الشعيره التي هي الرمي قد انتهت بالثالثه وعلل بعضهم بذلك المكان حيث ان المكان قد هو ذلك الجبل حيث لم يقف ومع ذلك لا ينكر على من وكره ودعه ولكن هاتذ جاء الحديث أنه لا يقف بعد الثالثة الواجب السادس الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصبهم بذلك وامتن به عليهم في قوله تعالى لتبخلوا ان المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وصفهم بهذا فدل على انه نشك وانه من شعائر الحج أو من شعائر العمرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما أمر إنسانا أن يكمل حجه قال أفل يقصر ثم ليحلل فدل على أنه يجب أحد الأمرين إما التقصير وإما الهلق وانا يخفر بعد ذلك التحلل ويسمى التحلل الأول الفجاج إذا وصلوا إلى منا، رموا جمرة ثم حلقوا حصل لهم التحلل الأول يحل لهم كل شيء الا النساء يؤمرون بهذا النسك اختلفوا في الحلقه والتفصيل هل هو نسك او أنه سبب للتحلل ولا الاصوات انه نسك وأن من تركه فعليه ذنب لقول <سؤال> ابن عباس رضي الله عنه ما من ترك نسكا فعليه دم اعتبروا الواجبات انساكا فمن ترك منها نسكا فعليه دم يسمى <سؤال> دم جبران نهى الله تعالى عن الحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة <له> قال تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي في يوم العيد اليه وقت ذبح الهدي فنهى عن الحق الا في ذلك اليوم فدل على انه محل الحق او التقصير وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر المحلتين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحلتين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحلتين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين هكذا اتفقون عليه أبي حديث أنثى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا الجمره الجامرة أفرمها بسبع هصيات أثم أتى منزله بمنا أفنخر وكان معه مئة بدنة هديا أتطوع أفنخرها فنهر بيده منها ثلاثة وستين ينهر الناقة أو الباع الجمال أب... حربة معه في الوهدة التي في أصل العنق بين العنق والنهر فإذا سقطت جنوبها أبدأ سرخها. في سرخها وأطى عليا فنهر ما غبر ثم ادعى الهلاق وقال اهلك واشار الى جانب رأسه الايمن ابدأ بالجانب الايمن بهلك ثم الايسر وجعل يأخذ الشعر ويعطيه الناس ذكروا انه جمع الشعر الاول واعطاه ابا طلحة زعيم بن سهل الانصاري رضي الله عنه ثم شعر الجانب الايسر اعطاه عيظ ابا طلحه وفرقه على الناس وكانوا يتبركون به ولا يجوز ان يتبرك باحد سواه هكذا دل على ان الحلق نسك وفعل ذلك ايضا لما كان في عمره الحديبيه وذلك لانه لما حصل ومن اهل مكه ان يدخل ويكمل عمرته تحلل وذبح الهادي الذي كان معه امر الصحابه بان يهلكوا فتذاقلوا يريدون أن يؤذن لهم حتى يكمل عمرتهم كرر ذلك فلم يفعلوا ادخل على زوجته ام سليم ام سلمه وقال ماذا افعل وقد أمرتهم فعصوا فاشارت اليه وقالت ادعو الحلاق وأمره بان يحلق راسك وهم ينظرون فدعا بالحلاق وجعل يحلق راسه فلما فعلوا ذلك كام وجعل بعضهم يحلق بعضا دل ذلك على ان الحلق ايضا بعد العمره نسك وكذلك لما اعتمر من في سنه ثمان لما أنه قسم غنائم خنين أهرم من الجعران ودخل مكة واعتمر وكان معه معاوية فقصر رأسه أقصره بمشقص أجعل يقصه فدل ذلك على ان كل من اعتمر أنه يتحلل بالحلق والتقصير التقصير ذكر ان ابن المنبر رحمه الله قال اجمعوا على اجزاء التقصير الا ان الغروي عن الحسن ايجاب الحلق في الحجه الاولى ولا يصح الا الايه الحسن البصري رحمه الله من العلماء في ذلك الزمان وكانه لما راى ان الحلق شعار قال يجب على من قصد مكه اول مره لحجه او لامره ان يهلك ولا يكتفي بالتقصير وهذا اجتهاد منه رحمه الله والا في اصل أن التقصير يكفي يقول الآية صريحة محلقين رعوسكم مقصرين مع ان بعضهم كانت أول مرة كان عمرتهم تكالعمر التي ازتمى عمرتها القضية ثم الحلق يكون بالموسى الذي يهلك الشعر من الأصول من أصوله هذا هو الأصر في هذه الأزمنة جاءت هذه الآية الآلة الكهربائية الماكنة ولا يصف عليها أنها تهلك لأن الهلق يحتاجون فيه إلى غسل الرأس وإلى جلكه غسله بصابون ماهو ذلك وأما هذه الآلة فإنها لا تسمى حلقا ولكن مع ذلك حيث أنها تزيل الشعر بحيث لا يبقى منه شيء لا يبقى شيئا يمكن أنك تمسكه برؤوس الاصابع الأصابع كثيرة بعضهم قال إنها تفي تحسب من الحرب لأنها تزيل الشعر والهلقو القص منه إزالة الشعر كذلك أيضا الأصل أن, الهل... أن التقصير يكون من جميع الشعر لا بد أنه يدير على الرأس ويأخذ من جوانبه كله يهدف على الا يبقى منه شيئا إلا هو قد قصر منه كانوا قديما يربون الشعر بحيث أنه قد يصل إلى المنكب أو يصل إلى قبائل العنق ويسهل التقصير يجمعون هذا الشعر ويقصون منه كأدر نصفه أو كأدر مثلا خمس سنتي أو نحوها، يجمعون الشعر الذي من الوراء كذلك والشعر الناصية يقصون منه اشعروا والجانب فلا يتركون شعره لو اخذوا منها ويبقى لمه باقيه هذا هو الاصل يربون شعورهم غالبا ولعل السبب قله الحلاقين انهم قليل الذين يهلكون فكانوا يتركون رؤوسهم أربعة أشهر أو عشرة أشهر فإذا جاءوا إلى مكة وإذا الشعر طويل فلا يشقوا أن يقصوا منه أن يقصوا كدر الإصبع أو أقل أو أقل أقصر ولكن لا يتركون شعرة إلا وآخذوا من فولها فلذلك قال أكثر العلماء إن هذا التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس فرأينا بعضهم يقول لا يفتر رأيي طنع كل شعرة شعرة وقد يخطئون بعض الشعرات في هذه الأزمنة الشعر قد يكون قصيرا أقد يكون قدر أنولا أقدر سنتي أو اثنين سنتي أو نحو ذلك. الذين يقصرون ياخذون الاكرام ثم يدورون عليه بحسب ما يستطيعون يحرص الذي يقصر على ان يدور على الراس ذهب بعض روي عن الشافعيه انه يقتع في ابي بمعنى انه لو قص من هذا الشعرات مثلا يكادر رأس الإصبع ومن المقدم كذلك ومن الجوانب الأخرى كذلك أن ذلك يكفي الشافعية يتوسعون في هذا كما في المسح على الرأس في الطهارة يرون أنه يصيح المسح ولو برأس الإصبع مسح الرأس ولكن الجمهور والقول الصحيح أن مسح الرأسي بالأبو لا بد أن يؤمن الرأس كله فنقول كذلك ايضا التقصير لا بد أن يعم الشعر بكذل الاستطاعة نعرف أن هذا هو الخروج من الخلاف يستحب لمن لا شعر له امرار الموسى على وعسه فروي المالكة بن عمر وفيها كان الملك والشابعي ولا ملموا في خلافه قال ذلك في الشرخ الكبير هذا على وجه الاستهباب الذي ليس له شعر الاصلع الذي انهي شعر وعسه أحيانا يبقى شعر شعر في القفا فيحزقه وأحيانا يكون اصلع راسه كله ليس عليه شعر فلذلك يستحب ان يمر بالموسى على راسه ليحصل بذلك الامتثال يقول الشاعر فيه يقول الشاعر ولا نعلم فيه خلافا ولكن لعل ذلك عبء غير لازم لان الاصل في الشعر انه ازاله هذا الشعر الموجود هذا هو الذي شرع حلقه لاجل النسك ونعرف ان هذا الحلق او التقصير نسك يعني عباده يتعبد بها لله تعالى ولو قيل انها ازاله هذا الشعر الذي قد يؤذي ولكن الا شك ان الذي يهلك راسه في هذه المواسم يعتبر سامعا مطيعا ويعتبر متذللا لربه فإن في هذا الحلق تواضع كأنه عندما يهلك رأسه ويكون عند الحلات يكون متواضعا ومتذللا ومتخشعا فيكون بذلك في قربة وعبادة ولأجل ذلك يفعله القبوريون يهلكون عند القبور ذكروا أن عند النجف وفي كربلاء قبرنا يدعون انه قبر الحسين أو قبر علي ان الذين يأتون اليه مئات الألوف من الرافضه وان الرافضه قد سبلوا من يخدمهم أنت أيها الهلاق وظيفتك أنك تهلق هؤلاء الذين جاءوا معظمين لهذا المشهد فيطوف بذلك الكبر هم بعد ذلك يأتي إلى الهلاقين متفللن متضرعا ويكشف رأسه ويهلق رأسه ويعتبر ذلك قربة وعبادة فكما أنهم يتقربون بذلك الى الاموات فكذلك ايضا يتقرب بها الى الله تعالى يعتبر الحلق قربه وعباده فمن تركه ترك نسكا يلزمه دم جبران كسائر الواجبات الواجب السابع الطواف الوداع إجابه الحديث عن من عباس رضي الله عنهما قال امر الناس وإن يكون آخر أهدنا بالبيت إلا أنه في عن المرأة الهائلة ومتفقون عليه الطواف عبادة كما عرفنا يسن ان يكون أول ما يقدم المكة يبدأ بالطواف ويسمى تحيه البيت أو تحيه الحرم إن كان مجتمراً طواف عمره وإن كان مفردا طواف قدوم فهذا من تعظيم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب وتعظيم هذا البيت تعظيما لله تعالى أمر به بقوله وليتطوفوا بالبيت العتيق فإذا قضى الحجاج نسكهم وعزموا على الرحيل يجعلوا آخر عهدهم بالبيت فيتون ويطوفون السبعة أشواط تسمى طواف الوداع يكون آخر عهدهم آخر أعمالهم فلو مثلا أنهم أخروا الرمي دخلوا مكة ورمأ وطافوا ثم رجعوا إلى من ورموا نقول يلزنكم أن تعودوا وتطوفوا لأن آخر عهدكم هو الرمي يفعل ذلك باب الجهله ويقولون إن المطار هو واسع قبل الزوار فيفضون إلى مكة إما في, اليوم في يوم الثاني عشر الذين يتعجلون فيطوفون في الساعه العاشرة والتاسعة ثم يرجعون إلى منا ويرمون الجمرات فيكون الآخر عاداً بالجمرات وهذا خطأ عليهم في هذه الحالة يعيدوا الطواف الوداع كذلك أعظى لو أقام بعد الطواف الوداع لازمه أن يعيده حدد بعضهم الإقامة بالطويلة لو طاف مثلا في الصباح في الساعة السابعة والسادسه ثم أقام ذلك اليوم ولم يخرج إلا في الليل إن أقول هذه إقامة طويلة فعلك إعادة الطواف أن يكون آخر عهدك بالبيت لأنك صليت بعده ثلاث صلوات أغرراً وعصر ومغرباً فلا بد أن يكون الطواف الذي هو الوداع آخر العهد كذلك ألو طافوا للوداع أول الليل طافوا الساعة السابعة في أول الليل مثلا وباتوا <تصفيق> أناموا في مكة أو في داخل حدود الحرم ولم يسافروا إلا بعدما أصبحوا وصلوا الفجر فقد فطالوا الزمن الذي بعد الوداع فعليهم أن يعيدوا الوداع وإذا كان لهم شيء يريدون شراءه يشترونه قبل الوداع الذين يريدون أن يشتروا شيء الاتجارة يتجرون به في هذه الحال يشترونه قبل أن يوادعوا ما افتجر بعد طواف الوداع أنه لازمه أي عيدة فإنه لم يكن آخر عنه بالبيت وإذا كانوا لهم بقية حاجات وادعوا وخرجوا من حدود الحرم ان يتجاوزوا اعلام الحرم ونزلوا هناك ورجع الذين لهم غرض واحدنا واثنان لهم شغل ثم أرجعوا وادعوا إذا كانوا قالوا إن لنا أغراض ما قضيت وان عندنا سياره تحتاج الى اصلاح وما اشبه ذلك فيخرجون بحملتهم في الحافله ونحوها وينزلون هناك خارج الحدود في خيام او نحوها ويرجعون لاصلاح سيارتهم او يرجعون كذلك لشراء بعض الحوائج وعلى الذين يرجعون أن يعيدوا الطواف الوداع يسكت تواف الوداع عن خائر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الرحل عزم على السفر أمرهم أن يوادعوا في الصباح في الصباح اليوم الرابع عشر فقيل له إن صفيه قد حاضت إحدى زوجاته فقال عقرى حلقا أحابت هي فقالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا كانت قطفت توافة الإفاضة في يوم العيد وجاءت الهيضة وليام الرابع عشر أو في أوله فخاف أنها ما افاضت فقال حابستنا هي ولما علم بانها قد طافت طواف الافاضه اسقط عنها طواف الوجع وذلك لانها قد تشك وتحبس قومها فاذا خافت امن الحير فانها تبادر بطواف الافاضه آخر ليلة العيد يوم العيد اليوم الثاني عشر يتحرث على أن يتطوفر الإفادة قبل أن يأتي وقت الخروج بقية العمال تعملها رمي الجمار والحلق أو التقسير والذبح ذبح الهدي فنحو ذلك تفعله ولو كانت حائرة وإنما الذي لا يجوز لها أبطوب فيخاف أنها تهبس قومها سبعة أيام من نحوها فلأجل ذلك ساقط عنها الوداع ونقفها أغنى والله اعلم All الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله فصل في الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي وندب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا أبرزا قدي ومن يتوسل بإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشد ألا إن قذف المحصنات كبيرة أتى النص في تعظيمها بالتوعد أي أمة الهادي أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحي المتعود بها حبس الحي المتعودي وذلك عقب الجور من كل ظالم وعقب الزنا ثم الربا والتزيد تعم بما تجني العقوبه غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتدين بسم الله الرحمن الرحيم الله والسلام على محمد هذه تعليمات ايضا من الاداب والنصائح يقول ولم تنعقد أيام غير, م... أيمان غير مكلف مريدا أ... واتيه وإلا لم غير المكلف فهو الصغير الذي دون البلوغ والغ... والمجنون افاقد العقل والمعتوء اناقص العقل هؤلاء لا تنعقد ايمانهم لو خلف مرارا لا يلزمه كفاره ليس معه عاقل يحجزه فإذا لم يكن مريدا فإنه لا يلزمه كفارا مريدا مؤتيه يعني عاقد عليه ولذلك قال الله تعالى ولكن تِنْ يُآخِذُكُمْ أَمِمَا الايمان أي بالأيمان التي تعقدون عليها أي يعقد عليها الكلب وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغة في ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي ثم ذكر بجذلك فدل على أن الذي لا عقل معه أو لم يتم تكليفه لا تنعقد يمينه لانه غير مريد ولا مؤكي يعني لا يريد اتيان الحلب ولانه لم يعود لم يتعود الحلب ولا يدري ما هو يقول رحمه الله وندب وقيل اوجب تبرر مقسم بلا ضرر او ظاهرا ابرزا قدي أقيل إنه وقيل انه واجب وكيل انه ندب وجاء ذلك في بعض الاحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم على اخيه المسلم قال ارد السلام وتشميت العاطس واجابه الداعي يعني الى طعام او لهو وابرار المقسم وعياده المرير واتباع الجنازه ومعنى ذلك ان الانسان اذا حلف عليك وأنت قادر على أن تجيب حلب وتبرق سما فعليك أن تفعل لا تعرضه لأن يكفر أو يسفي يمينه وإذا كنت لا تقدر فمره أن يستثني فإذا حرف عليك أن لا تقوم فقل إلا ما شاء الله وإلا إذا أجلس كما أمرك وإذا أعلم عليك أن ها هنا فأبر بقسمه وإذا كنت غير قادم فقل له استثني في يمينك أقول إلا ما شاء الله أو إلا أن يشاء الله حتى لا يهنس ويتعرض لإخراج الكفارة ونحوها لا شك أن الكثير من الناس يأهلفون ومع ذلك لا يجبهم ذلك الحالف واعتاد بعض العرابي أنه أنه لا يقتصر على الحليف بل يأتي إلى الطلاق أن يقول علي الطلاق عن أكرمك أبي كلا وكذا أو أن تموت ذبيهتك <تصفيق> فلماذا تطلق يقول حلفت عليه قلت والله أن أكرمك والله أن اضيفك والله لا ترحل إلا بعد أن تأخذ ضيافتك ولم يضر قسمك أحنثني أحملني كفارة فلم أجد إلا الطلاق أن أقول أولاً إذا علمت بأنه يتضرر فإياك أن إياك والحال هذا أن تهلف عليه اعرض عليه بدون حلف ويكون ذلك في جميع الأفعال لأنك قد تهلف عليه ويكون ذلك إهانة الله وحبسا له عن بعض ما هو مهتم به، فعرف عليه بدون يمين، وأما إذا حلفت عليه ولم يكن عليه ضرر، فإن من حقك أن يبرق صمك. أقيل إن فهو وقيل واجب. هذا معنى قوله ونذب وقيل واجب. عندي وقيلة إنه واجب تبرر مقسم إبرار من أقسم بلا ضرر أما إذا كان عليك ضرر فلم يبر يمينك فإن له عذر يقول أنا لي عذر لا أقبل ما تعرضه علي ولا حدثت عشرين يمين علي ضرر يقول أظاهرنا بريزان قديم يعني أبرز ما هو ظاهر ظاهر في اليمين أبرز اليمين التي تهلف عليه قبل أن تهلف ومن يتوسل بالإله أجيب تصب أبلا ضرر الناس انه خير مرشدي التوسل بالإله إلى إذا توسل من إله فأجبه تصب أحيانا يقول بحق الله عليك بحق إله عليك أن تجيب دعوتي أن تقبل كرامتي أن تقبل هديتي أن تجيبني على كذا ان تسمعني كذا وكذا فيتوسل بحق الاله ففي هذه الحال اجبه احتراما لحق الرب سبحانه وتعالى تصب بلا ضرر اما اذا كان عليك ضرر فإنك معذور وذلك لان الضرر إلا يزال بالضرر تقول مثلا إذا سألك بالله عليك أن تقرضني مئة بالله عليك أن تتصدق علي بألف أن تقول أنا محتاج ولا أقدر عليك ولو أعطيتك لتضررت ولي عذر أنت معذر من الحال هذا اذا لم تعطه ولم تعجب ان تبرع قسمه ما سنه خير مرشد هكذا المرشد الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال لا ضرر ولا ضرار وقد قال الله تعالى ولا ضرر كاتب ولا شهيد وقال تعالى وصيه اما بعد يا يوصي نوصي بها غير نظاف وما اشبه ذلك ما سن غير مر خير مرشد ذكر بعد ذلك قبل المحسنات الا ان قبل المحصنات بهيره ات النصي تلهي من هب التواعد أل كان هو الرمي بالجنا سمي قذفا كانه يقذفه بحجاره الله تعالى, تعالى ذكر المحصنات واذا كان هذا في قذف النساء فكذلك عبر قذف الرجال القذف يكون بفعل الفاحشه بان يقول هذا قد قذفنا أو هذا زنا بفلانة أو هذه زانية أو يا زانية أو نحو ذلك من الأفعال التي تدل على فعل الفاحشة ومثله أيضا القلف باللواط إن هذا يفعل اللواط إن هذا يلوط بكذا وكذا اي انه صريح افي اتيان الفاحشه التي اول من اشتهر بها قوم لوط اتتون الفاحشه وانتم تبصرون فيكون هذا قذفا عظم الله شان القذف فاولا جعل فيه الحد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهد فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فأخبر بأنهم يعاكبون بهذه العقوبات عقوبتان في الدنيا ثمانين جلدا وعدم قبول الشهادة وعقوبتهم في الآخرة وهو أنهم فاسقون لكن إذا فسعوا إذا تابوا ذهبت عنهم معرة الفسوق فهكذا ذكر الله عظاً عقوبتهم في الآخرة في نفس السورة سورة النور إن الذين يرمن المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم هذا وعيد لهم المحسنات عن الأثيفات الغافلات عن هذا الأمر المؤمنات التقييات لعنوا بالدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم ا بما كانوا يعملون في يوم القيامه يجي اجل ان هذا ذنب عظيم تتكلم الالسن وتشهد بانهم قالوا كذا وكذا وتشهد ايديهم وارجلهم ا بما كانوا يعملون اي بهذا العمل الكبير الذي وقعوا فيه هكذا بما كانوا يعملون ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات قال وكاذف المحسنات الغافلات المؤمنات أي أنه من السبع الموبقات ألا إن كاذف المحسنات كبيرة أتنص في تعظيمها بالتوعد يعني في تعظيم هذا ابو الوعيد الشديد ثم يقول يا امه الهادي الا تنهون عن ذنوب بها حبس الحياه المتعود حبس الحياه المتعود امه الهادي يعني امه محمد الا تنهون عن الذنوب التي بها حبس الحياه يقول صلى الله عليه وسلم إن مما تركنا أدرك الناس من أمر الجاهل من الحكام إذا لم تستهي فأفعل ما شئت هكذا إذا لم تستهي فأصنع ما شئت هذه الذنوب ومن جملة القذف فيها حبث الحياة الإنسان والعياة يكون حيياً يستهي من الله تعالى ويستهي من عباد الله ورد انه صلى الله عليه وسلم قال استهي من الله كما, كما تستهي من رجلين من صالحين قبيلتك لا يفارق عنك أي فكما أنك تستهي منهما أن تفعل جريمة فاستهي من الله تعالى الذي يراك حين تقوم تكلفك في الساجدين يقول وذلك عقب الجور من كل ظالم الجور التعدي هذا أيضا من العواقب السيئة استهي من عقب الجور الظالم يعتبر جائراً وهو الذي يتعدى على الناس ويظلمهم بأموالهم او اعراضهم وعقبى الزنا ثم الربا والتزيد اخذ زياده على الحق الذي له عاقبة الزنا في الاخره شنيعه وكذلك ايضا في الدنيا عاقبة الربا ايضا شنيعه حيث تؤعد الله عليه بآيات الربا تأم, تجني تأم بما تجني العقوبة غيرنا تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا يشكى بها كل معتدي دليل ذلك قول الله تعالى اتقوا فتنه لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة لا تقتص الظالم بل تعم غيره وقوله صلى الله عليه وسلم إن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو ان أي أمهم الله بعقاب منه هكذا يقول تعموا أبما تجني العقوبة غيرنا العقوبة تعم غيرنا يتامر الظالم او غير الظالم اذا سكت وهم قادر على الانكار هنا يعني في الدنيا وغدا يعني في الاخره يشقى بها كل معتد يشقى هذه المظالم ويشقى بهذه الفواحش كل معتد فهكذا ثم يقول وقاله ام المصطفى قتله غابة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أنها ثانية فحده القذف القتل هذا القذف أكبر التبائر ويعتبر ردة فيقتل البتة ولا يستتاب فعاله أم المصطفى اقتله بتة ولو كان لا إسلام أو لا تهود اقتله إذا كان مسلم كان يهوديا من صرح بآياته النبي أو من نبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاه إلا من سفاه يقول وقاذفه ايضا اقتله ان لم يقذف النبي صلى الله عليه وسلم اقتله وذلك لده من قذف النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مرتدا ولا يسقط الاسلام قاتلا باوقد لو كان مرتدا يعني بهذا ثم قال اتبت اصلحت أسلمت أن أقول الحق وجب عليه أن يقتل ولا تقبل توبة ولا تسكت عنه ذلك الحد كيف ونقفها هنا عند قوله إن كان ذا كفر والله عالم صلى الله عليه وسلم